اننا كنا ظالمين فلا نسالن الذين ارسل اليهم ولا نسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غايبين وان وزن يومئذ للحق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 إلا ابن يسلم يكن من الساجدين